تَمُ السَّمَاءُ مِرَامًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَاهَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ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 أم عندهم خزائم ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين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 ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم